الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آل يفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله عز وجل نيسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا في حقيقة أنا مسرور جدا بهذا اللقاء معكم أيها الإخوة والأخوات مسرور أيضا بمجموعة من الشباب جزاهم الله خير شاركوني في هذا البرنامج أسأل الله لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب البرامج الذي معنا يختلف في الحقيقة عما ربما تعود الإخوة والأخوات على سماعه مني من برامج جرت العادة أن تكون برامج محبكم في مواضيع متنوعة فأحيانا أتكلم عن أمور فقهية مثلا أو أمور عقدية أحيانا إنشاء في التفسير ربما تكلمت أحيانا عن أشياء في الواقع الشات الذي في القنوات مثلا أو بعض ما يقع في الإنترنت أو غير ذلك اليوم بل ليس اليوم بل في كل يوم في خلال هذه الحلقات في برنامجنا القوارير سنتكلم عن موضوع محدد لن نخرج منه إلى غيره وأحاول في الحقيقة أن أربط هذا الموضوع بواقعنا بقدر المستطاع هذا الموضوع من شأه ومسماه ومسماءه مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع يوما من سفر فكان معه حاد اسمه أنجشة أنجشة هذا صحابي صوته جميل فكان يحدو بالإبل يعني يلقي قصيدة بصوت ملحن فالإبل لما تسمع هذا الصوت الملحن تسرع في المشي فالإبل كان راكبا عليها عليها هوادج الهوادج جمع هودج وهو يعني شيء مثل الصندوق يوضع على البعير تكون فيه النساء وحوله ستارة حتى الناس ما يرونها فكان الحادي يحدو والإبل سبحان الله إذا سمعت هذا الحداء تسرع وتمشي وربما مشت يومين أو ثلاثة دون أن تشعر بنفسها حتى ذكروا أن رجلا كان عنده عبد مملوك يقولون فحدى بالإبل وكان له صوت حسن فمشت مسيرة ثلاثة أيام في يوم واحد ما جعلها تقف أبدا فلما وصلت مات نصفها من شدة التعب وذلك أن الإبل إذا سمعت مثل هذا الحداء انطلقت فالصحابي الآن يحدو بالإبل فأثناء حدوه بالإبل جعلت الإبل تسرع بالمشي وجعلت الـ الـ الـ هذه الهوادج تهتز فوق الإبل فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على النساء أن تسقط هذه الهوادج من فوقها فقال رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة يعني شبهها بالقارورة من زجاج التي ينبغي أن تصان فلا تمس ولا تكسر ولا تخدش أنها أدنى اتساخ فيها يتضح في الغالب يعني ربما لبس المرء قماشا ويتسخ دون أن يلاحظه الناس أو ربما لو خدش ولا يعني أصاب أي شيء دون أن يلاحظه الناس كثير من الأشياء ربما أصابها بعض الأشياء لا تلاحظ إلا الزجاج ففي الغالب أنه يلاحظ عليه إذا أصابه وساخه وأصابه أي آفة من الآفات يلاحظها الناس فسمى النبي عليه الصلاة والسلام النساء قوارير من حسنهن والعناية بهن وأهمية الحفاظ عليها كما أنك لو عندك شيء من زجاج أو شيء من بلاستيك تجد أن كأس البلاستيك لو وقع على الأرض ما ينكسر وحتى أنه يباع بسعر رخيص. لكن كأس الزجاج يختلف عن ذلك وتخشى كذلك النوافذ وغير ذلك إذا كانت من زجاج أو من بلاستيك تعالوا نتكلم على القوارير سأتكلم في البداية عن المرأة عموما في الإسلام إيش وضعها يعني وأنا أعلم أن هذا الكلام مكرر لذلك لن أطيل فيه كثيرا ثم إن شاء الله سنمر على مجموعة من نساء السلف والنساء المعاصرات وحاولت في الحقيقة لما أتكلم عن نساء السابقات أن أتكلم عن النساء يعني ربما لم يجر الكلام عنهن في كثير من المواطن يعني ربما لو استمعت إلى بعض الخطبة أو بعض البرامج التلفزيونية أو غير ذلك ما يتكلمون كثيرا فرضا عن خديجة رضي الله عنها عن عائشة مثلا عن أم المؤمنين حفصة عن أم سلمة يتكلمون عن النساء اللاتي اشتهرن عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك فأردت أن أحضر الكلام عنهن وأعلم أن أولى وأحسن وأفضل من ينبغي الكلام عنهن هن زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن آل بيته عن فاطمة وزينب ومكلثوم ورقيه بنات عليه الصلاة والسلام لكني رأيت أن الكلام سيكون مكررا لذلك سأطرح الكلام عن النساء ربما لم يذكرهن التاريخ بشكل واسع عن مثلا خولة بنت مالك التي نزل فيها قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سأتكلم عن أسماء بنت يزيد بن السكن ربما أن الشباب عندي أو الإخوة والأخوات الذين يتابعون معنا ما سمعوا ما هي أسماء بنت يزيد نحن نسمع عن عائشة عن حفصة عن خديجة أسماء بنت يزيد بن السكن هذه إيش قصتها هذه هذه لها قصة ولها أحاديث عجيبة ولها أحداث أيضا في التاريخ تدل على أشياء معينة نستطيع أن نأخذها منها طبعا نعلم أن الله عز وجل خلق الخلق على نوعين خلقهم ذكرا وأنثى ليس فقط ترى من الناس بل حتى من الحيوانات لو جئت عند الإبل لو له ذكر وأنثة تعال عند البقر وجدت له ذلك تجد أن الحيوانات كما قال الله سبحانه وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثة إذن ليس فقط الذكر حتى في النباتات يوجد ذكر ويوجد أنثة ولما أمر الله تعالى نوحا أن يحمل معه قبل أن يأتي الطوفان ويهلك الناس قال فاحمل فيها من كل زوجين اثنين طيب يعني يحمل زوجين يحمل مثلا الناقة والبعير الناقة الأنثى والبعير الذكر يحمل الثورة والبقرة ونحو ذلك من كل زوجين اثنين لأجل بقاء الجنس الإنساني الرجل لا يمكن يستغني عن المرأة كما أن المرأة لا يمكن تستغني عن الرجل هذا كلام ليس عاطفيا هذا الكلام واقعي آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى جعله في الجنة هو في الجنة له ما يشاء إن أراد طعاماً أو شراباً أو لباساً أنواع المتع يا أخي يكفيك فيها لكم فيها ما تشتهي أنفسكم يعني يعني كل ما خطر على بالك أو لذت له عينك أو طريبت له أذنك موجود هناك ومع ذلك آدم مع وجود كل هذه المتع في الجنة إلا أنه مل يأكل منها الثمر ويأكل من الشجر ويسبح في الأنهار ويشرب من العسل ومن الخمر ويلعب ويمرح رح يفعل ما يشاء ومل فطلب من الله تعالى أن يعطيه في الجنة شيئا يسليه فماذا اختار الله تعالى لآدم؟ هل اختار له مثلا ببغاء يتكلم معاه وصوت ويقلد ويضحك؟ هل اختار له مثلا قطة مثله ولا فرس جميل يركب عليه آدم ويهتم به؟ اختار الله تعالى له مرأة لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه لا غنى للذكر عن الأنثى ولا غنى للأنثى عن الذكر ثم من حكمة الله تعالى أنه خلق آدم من تراب الأرض وذلك لأن الرجل مطالب أن يكون خشنا وقويا وشديدا و... في الحياة لذلك هو اللي يكدح ويتعب ويذهب ويشتغل ويتحمل المصائب ويجاهد في سبيل الله واختار المرأة أن تكون رقيقة لذلك خلقها ليس من تراب الأرض خلقها من ضلع آدم من عند القلب كأنه يقول يا آدم نحن خلقنا لك امرأة طلعناها من قلبك فالسيقظ آدم يوما فإذا ال أو, أو يعني انتبه آدم لأن الجنة ليس فيها نوم فنقول السيقظ لكن انتبه آدم يوما فإذا ال حواء بجانبه فكانت هي زوجه طبعا حصل ل لآدم وحواء ما حصل بعد ذلك من وسوسة بليس إلى غير ذلك إذا وجود المرأة في الإسلام ليس وجودا يعني هكذا لا يلتفت إليه لا هي لها وجود قائم بذاته ولها أهميته حتى في القرآن اهتم الله عز وجل بها يعني القرآن ذكر الله تعالى قصة مؤمن آل فرعون مثلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى آخر ذكر الله قصة إلياس أصحاب القرية ياسين اللي ذكرها الله في سورة ياسين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قال بعد ذلك وقال رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى آخره ذكر قصص رجال لكن ذكر قصص نساء ذكر قصة أم موسى وما فيها من الأعاجيب شدة التوكل أمرأ تلد ولدا ثم يقال لها ألقيه في اليم العادة الأم إذا خافت على ولدها تضمه إلى صدرها ما هو بتلقيه في البحر ومع ذلك قلت على ألقيه في اليم ثم قال ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك شوف شدة الإيمان والتوكل عندها ما دام يا رب سترده إليم ما في مشكلة ألقيه في اليم حتى لو كان أظن أن يا أم غرق ويا أما أن يأخذ قوم فرعون ما عندي مشكلة ما دام يا رب قل تردوه إليك معناه ردوه إليك لنا عبرة فيها وهي أمرأة يعني يعتبر بها الرجال قبل أن يعتبر بها النساء ذكر الله في القرآن قصة بلقيس ملكة من الملكات وكانت بلقيس متميزة بالعقل حتى إن آدأ حتى إن سليمان لما بعث إليها جاء إليه الهدهد من اليمن وسليمان في فلسطين قال إني وجدت امرأة تملكهم في اليمن وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وعمالهم سليمان أرسل إليها رسالة يدعوها إلى الإسلام يعني ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين تعالوا مسلمين خلكم عاقلين لا أأتيكم الآن بحرب أنا ما أرض أنكم تشركون بالله وأنا نبي الآن أدعوكم إلى الله وصلت الرسالة إليها وقرأتها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين حولها رجال شدة وعقلة ووزراء وناس على مستوى وحكمه وبلغة قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما رأيكم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون صار رأيها أحسن من رأيهم قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد أتبغينا انقاتل قاتلنا ولمر إليك فانظري ماذا تأمرين جلست تفكر قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ها والله ما هو بلعب هذه حرب هذا رجل سليمان ملك الريح تطيعه والوحوش تطيعه الطير هذا الآن مراسل عنده وهو طير فما بالك ببقية المخلوقات إن الملوك لا تورطون إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل أول ما يبدأون بالرؤوس قال الله وكذلك يفعلون طيب كيف هي تختبر سليمان هل سليمان رجل يريد ملكها وأموالها أم أنه يريد التوحيد فقط دعوته إلى الإسلام خلني أختبر قالت وإني مرسلة إليهم بهدية أنا سأخذ هدية ذهب وأرسله. إن انفرح به معناها أنه يريد الدنيا سنرسلها من عندنا ذهب ويسكت نعمل لها اختبار فناظرة بما يرجع المرسلون وفعلا ذهبوا إلى سليمان ورد سليمان المال قال تمدونني بمال تعطوني رشوة عشان أترك الدعوة إلى الله فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون أرجع إليهم إلى آخر الآيات فذكر الله تعالى بلقيس وعقلها في القرآن عبره لنا نحن الرجال يعني لا يقول للإنسان لا أولا بلقيسي عبره للنساء فقط كلا بل بلقيسي عبره للرجال والنساء والكبار والصغار للملوك والمملكين للحكمة ولغيرهم ومع ذلك هي امرأة ذكر الله قصة غيرها من النساء قصة آسية امرأة فرعون ذكر قصة ماشطة بنت فرعون ذكر قصة مريم امرأة بنت عمران التي هي أم عيسى عليه السلام إذن القرآن لم يغفل أيضا النساء وإذا جاء إنسان يتكلم عن المرأة اليوم وقال مثلا الإسلام ظلم المرأة الإسلام نقول لو الإسلام ظلم المرأة ولم يلتفت إليها كان القرآن ما ذكر فيه ولا آية تتعلق بالنساء يا أخي حتى الآيات التي في القرآن يقول الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات شف ما ذكر الرجال فقط حتى النساء ثم قال في آخرها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إيش جزائهم يا ربي؟ أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة لاحظ إذا الكلام موجه للاثنين الرجل والمرأة لما ذكر الله الجزاء الأخرى قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى أو أنثى نعم أو أنثى إذن الدنيا ليست لك والدين ليس لك وحدك فلا نحينه حياة طيبة لذلك لو تأملت وجدت حتى في السابقين المرأة لها مشاركات في أشياء كثيرة. يعني كانت المرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام ما هو همها بس والله الموضة وإيش ألبس وإيش طلع وإيش يناسب البلوزة الزرقة إيش يناسبها من من تنانير ويصلح البس البنطلان ولا تشغلهم ايش حكم تشجير الحواجب ايش حكم إني آخذ مدري إيش إلى آخرة لا كانت المرأة تعيش هم الأمة ما كانت النساء تعيش هكذا لا تلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا تلتفت إلى الدين يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء كما بايع الرجال يأتي ليها أبو بكر وبايعت على الإسلام معناه يجماعة وبايعك على الإسلام معناه أني أعادي الناس كلهم لأجلك لأجل هذا الدين اللي أنت عليه لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم ترى مبايعتكم على الإسلام معناه أن ترميكم الناس بقوس واحدة أنت لما تقول أنا مسلم معناه اللي يعبد اللات واللي يعبد العزة واللي يعبد النار واللي يعبد عيسى واللي يعبد عزير كلهم سيكونون أعدائك يقولون ما عندنا مشكلة إلا نحن مسلمون يا رسول الله فبايع النساء كما قال سبحانه إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين بهتان إلى آخره ومع ذلك بايعهن كان لها مشاركات حتى في الأمور انصح التعبير الأمور السياسية يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى إلى الحديبية ذهب مع ألف وأربع صحابي لأجل الجهاد في سبيل الله عفوا لا لأجل العمرة ألف وأربع صحابي لابسين الأحرام ذهبوا لأجل العمرة حبستهم قريش عن الدخول قالت ممنوع تدخلون إلى مكة يا جماعة يا قريش قالوا ممنوع الدخول إلى مكة حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم مباحثات انتهت أنه كتب معهم صلحا واتفق أن العام القادم يأتي لأجل أن يعني يدخل معهم في أجل أن يعتمر ثم رجع إلى أصحابه وقال خلاص ما في عمرة احلقوا رؤوسكم واذبحوا الهدي فالصحابة لم يفعلوا ما أمرهم به ولا واحد تحرك جالسين يا صحابة أنتوا يا احلقوا رؤوسكم واذبحوا الهدي نبي وسنين وأنا معكم آمركم وأنهاكم وتطيعون إيش اللي حصل اليوم ولا واحد تحرك طيب ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ومن الذي أنقذ الموقف ألف أربعمائة ألف أربعمائة رجل بين يديه من الذي أنقذ الموقف هذا وإلى ماذا كان سيفضي لو لم ينقذ هذا الموقف هذا إن شاء الله ما سنتكلم عنه معكم ومع الإخوة والأخوات بعد هذا الفصل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كنا توقفنا على الكلام حول الحديبية وكيف أن أم سلم رضي الله تعالى عنها هي التي حلت الموقف ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة أن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم الذي معهم ما من شدة الهم كأنهم يقولون يعني ممكن يغير رأيه بعد شوي ويقول لا في عمره ما نحن لابسين الإحرام كيف نرجع من غير عمره وأهلنا يدرون أننا ذهبنا للعمرة ونرجع من غير عمره صعبة فسكت قالوا يمكن يغير رأيه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمته مغضبا قالت أم سلمة يا رسول الله ما بالك قال يعني أنا آمرهم أن يذبحوا الهدي ويحلقوا ما أحد أطاعني قالت أخرج أنت وادعوا حالقك وحلق رأسك واذبح هديك وسوف يفعلون خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت ما تكلم مع أحد ونادى أحد الصحابة حلق رأسه وذبح هدية فأقبل الصحابة مباشرة ونفذوا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به إذن المرأة ما كانت تحتقر حقيقة رأيها ولا ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قالت له ليش أنت زعلان لماذا أنت غضبان ما قال إيش دخلك ليس شغلك لا خليك ساكتة أحمد ربك أني جئت بك لا لا يستمع إليها و نعم وش عندك و... ويذكر لها همه وغمه وغير ذلك سامي سعد نشكرك دكتور محمد على هذا الطرح الجميل والوافي والشامل الله يحفظك بارك والمتتب... الله فيك بارك والمت... الله وال... وال... والمتابع لجميع ال... الحالات المره وأحداثها في جميل. المجتمع في المجتمع الإسلامي ولا سمينه مجتمع التأسيس أو مجتمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعروف إنه الدين الإسلامي هو الرسالة السامية والرسالة الشاملة سعد الشامية. عطني سؤالك مباشرة <تصفيق> أنت ما شاء الله انصر مثقف الظاهر لو خلينا الميكروفون عندك تأخذ الجو عليه تلقي تلقي الحلقة عطني سؤال عرطول ما هو صحيح. من المعروف أن الإسلام دين شامل وأنك الدكتور حتوضح لنا دور المرأة في جميع المجالات. لكن المتابع الوسائل الإعلام والمتابع اللي ما مما يبث, يبث ومن ما يعني يلصق بالإسلام زورا وبهتانا أنه الإسلام الدين ضد المرأة الدين عنف وحتى أنه ينطق من بني جلدتنا ومن الناس يتكلمون نفس لغتنا أنه دين الإسلامي أو إنه المجتمعات الإسلامية مجتمعات معطلة للمرأة وإنه نصف المجتمع معطل جدا وإنه جزء من التنمية يتوقف على الانفتاح والذي يعني تفرض فيه الأمور وتفرض فيه أمور على المرأة. ربما حتى أن طبيعة المرأة ترفض الشيء هذا حلو فأريد توضيح منك يا شيخ طبعا يا أخي هي هي مشكلة مسألة دائما المنادات أن المرأة معطلة المرأة يعني ما لها شغل المرأة بل تسمية المرأة التي في بيتها عند أولادها أمرأة عاطلة أنا ضد هذه التسمية يعني الآن أنا أعطيك مثال خذ مثلا مثل مثال على أمي حتى ما يقول واحد قال أم فلان ولا أم فلان الالالالوان ما ما كمل التعليمها يعني تعرف تقرأ وتكتب لكن ما ما معها يعني جامعه أو ثانوية فأنا أعتبرها قامت في بيتها بعدها وظائف قامت في بيتها بدور المربية ليمكن يمكن قرابة عشرة أو اتناش من الأولاد والبنات قامت في بيتها بدور الطباخة لهم. قامت ببيتها بدور الإدارية للبيت مديرة البيت يعني آتي ليها أنا وأنا صغير يقول يما هذه أختي ضربتني فتأتي تقول ليش ضربتي تحل الموضوع بينكم هي الحقيقة هي الإدارية للبيت لو ما في إدارية للبيت اختلفنا وتضاربنا وتقاتلنا قامت في الـ الـ بدور المعلمة كانت تدرسنا أحيانا خاصة في صغرنا اقرأ واكتبوا وكذا كانت تدرسنا قامت بدور المربية الدينية لنا يعني صل وصم وفعل إضافة إلى الأب فامرأة تقوم يا جماعة بهذه الوظائف الخمس أو الست وربما العشر هل يقول إنسان هذه امرأة عاطلة؟ فإذا قلت إذن من العاملة؟ قال لك هل رأيت تلك الفتاة اللي لابس البنطلون ولابس التيشيرت وجالسة في استقبال في الشركة الفلانية أو المستشفى أو المصنع؟ وجالسة تضحك مع الثاني والثالث وترد لها على تلفونين في اليوم تقول نعم يقول هذه المرأة العاملة المنتجة في المجتمع الآن هذه العاملة المنتجة وهالمرأة التي خرج من أولادها دعات ودكاترة جامعات هذه فاشلة في المجتمع فمسألة المرأة عاطلة ومعطلة ونصف المجتمع مدري إيش إذا كان مفهومنا أنه متى يكون نصف المجتمع محرك إذا خرجت إلى الشوارع طيب من الذي سيجلس في البيوت؟ الولد أبو خمس سنوات و عشر سنوات هاي منصور لأنا قصي شيخ أنه تعمل متحشمة ما يمنع الشر ممتاز أنه في عملها متحشمة بالعكس أننا يعني نفتخر. لها. نفتخر أنا, أنا منصور ما ما عندي مانع في اللي تذكره لكن أنا أعني أننا اتهامنا للمرأة اللي جالسة في بيتها ترعى أولادها أنها امرأة عاطلة امرأة فاشلة ما لها تأثير في المجتمع هذا خطأ ولا من توم معي؟ لا معي شرط خطأ بالعكس لها لها تأثير لكن أنا أشجع المرأة اللي, اللي تعمل وفي ظل طبعا التعليم الشرعي في ظل الضوابط ها أبو بدر لا بالنسبة للوظائف اللي ذكرتها يا أبو عبد الرحمن م. هذه لو حسبناها بالواقع اللي نعيشها الآن المربية ت تأتي للبيت وتاخذ ألفين ريال ثلاثة ريال صحيح لا والشغلات كمان, كمان أخرى تأخذ والطبخة كم تأخذ؟ فتجد أن هذه الأم قامت بأدوار عدة أشخاص أحسنت يعني لو تذهب هذه تدرس ولا نعم. تشتغل جابت بدأ لها ثنتين أو ثلاث ولا يقومون أيضا حقيقة حقيقة ما يقومون بال يعني أذكر ولد صغير ذاك اليوم في المطار أبو, سنتي أبو ثلاث سنوات ضيع أمه فتدري عادة الشغالات إيش يسمون الحرمة اللي في البيت ماما مدام سمون صح مدام فالولد مضيع أمه فيقول له واحد من الزملاء قال يا شاطر من تبقى قال أبغى مدام أبغى مدام مدام اللي هي أمه زين لأن مربيته الشغالة وبالتالي وين كان موضوعنا ليس الخادمات عموما لكن الذي أعنيه أن القول بأن المرأة معطلة المرأة مدري إيش لا حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت معطلة هذه عائشة كانت تفتي الصحابة يقول يقول عبد الله بن الزبير كنا إذا اختلفنا في شيء من الدين رجعنا إلى عائش فارقنا الباب قلنا يا أم المؤمنين احنا اختلفنا في المسألة الفلانية هل يقال المرأة معطلة وان الجيدة هي فلانه وفلانة اللي كانت تشتغل يعني ضبط حقيقة هالمسائل هذه حتى ما يفتح المجال وتعطل بعض الأشياء اللي تعملها النساء المسلمات آية سعد. زاكرة الله خير دكتور ني. أنا أبقى نظرة الإسلام حول عمل المرأة في الجيش أو في الحرب رغم الرغم أنها كانت في, في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشتغل في الطبابة و... طبعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت النساء يخرجن معه ويشاركنا في مداوات الجرحة وغير ذلك ما كانت تطلع معها سلاحة ومدربة وتقف في الصف وفي الميمنة والميسرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخطط من البداية أنك أنت في الميمنة وأنك في الميسرة ويعدهن لا كانت النساء في الخلف وذلك لقلة العدد يعني مثلا في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم خرج أمامه الآن أكثر من ألف وثلاثمائة من المشركين ما خرج معه إلا ثلاثمائة وأربعة عشر من الصحابة فالعدد قليل أساسا نحتاج نساء معنا في معركة أحد طلع النبي صلى الله عليه وسلم المشركون جاءوا في ثلاثة آلاف المسلمين لما جمع الذي استطاع عليه مجتمع إلا تسعمائة وخمسون فلما وصلوا إلى المعركة رجع ثلاثمائة ما بقى إلا ستمائة وخمسون فهو مع قلة العدد يحتاج نساء يأتينا معهم يطبخن الطعام يعمل الخبز للجيش يداون الجرحى مثلا غير ذلك اليوم في عصرنا اذا احتاج إلى هذا احتاج إلى المرأة عدد قليل ومرأة مثلا افرض أنها طبيبة متخصف شيء معين أو مستوصف عسكري كله سيأتي هيئة مريضية كاملة ستخرج مع الجيش احتاج أن يكون معهم نساء احتاج إلى ذلك ليس ابتداء لا لكن لابد هالممرضة هذه متخصصة في كذا وكذا من من أمور الطب لازم تأتي مثلا أما إذا أمكن الاستغناء فالمرأة الله سبحانه وتعالى قال وقرنا في بيوتكن الأصل أن المجتمع ينقسم إلى جبهة خارجية وداخلية الجبهة الخارجية للرجل والداخلية للمرأة هذا الأصل أما لو قلنا المرأة اطلع قاتلي لي اطلع يشتغلي في الشرطة اطلعي أنت يصيري كذا وأنت ما صار عندنا نساء آيسا يبدو أن الإشكالية في طرح المجتمع قضايا المرأة إنه إما أبيض أو أسود إما أنت معي أو ضدي صحيح. إما أنت المخروج صارخ على القيم والعادات والتقاليد أو تضيع لها أو أو ت تشدد فيها أو تشدد فيها, فيها مرحلة الغلو فالطرح الطرح المتزن هنا ياتي دور وسائل الإعلام للأسف إنه نجد إنه أكثر الأصوات أنها مع تيار معين في في في إطار معين لدرجة إنه إلغاء ربما البرنامج هذا إنه في الطرف المحايد أو في الطرف الاتزان أو الحالة ال المتزن الوضع المرأة لكنه أصبح حتى الآن من قضايا الحساسة ومن القضايا أما تقبل ذات اليمين أو ذات الشباب. هو وأنا معك أحيانا طرح هذه المشاكل يعني اليوم جاءني رسالة اليوم أمرأة تقول يا شيخ القناة الفلانية فيها فتاة لها برنامج ليلة من ليالي الأسبوع تتكلم عن ليش الأهل يتحكمون فيني لما أريد أني أتزوج طبعا الحقيقة في الشريعة أن الأهل ما يتحكمون في البنت الأهل يضبطون المسألة يعني لو أنت لو جاءت بنتك التي ربيتها عشرين سنة وتعرف طبيعتها وحريص عليها وتعبت لأجلها ثم قالت لك أريد أن يتزوج فلان قلت لماذا يا بنتي تزوجينها قالت والله شكلها عاجبني حلو قلت طيب يا بنتي هذا ليس عنده وظيفة وهذا يا بنتي يسكر يأتي سكران ممكن أي ليلة وهذا أهلك كلهم مشاكل وهذا أبوه متعاطي مخدرات يا بنتي قالت حتى لو أنا معجبني لا تقف أمام سعادتي لا تقف لذلك الله تعالى جعل اتخاذ القرار ليس لها فقط جعل اتخاذ القرار لمن معها لولي وأم وقال الله فانكحوهن بإذني أهلهن ما هي تن من نفسها فهذه المرأة إيش تقول في البرنامج التلفزيوني تقول وأنا لما رأيت أهلي رفضوا أني أتزوج صديقي اللي أبغى هربت من عند أهلي والمشكلة أنها من هذا البلد البنت هذه تقول هربت من عند أهلي وتزوجته ثم تقول وتزوجت بعد الثلاثة ما شاء الله. ما دام أن اختيارك صحيح من البداية أنتي، ليش اضطريتي تطلقين وتزوجين ثلاثة بعده؟ دليل الاختيار تعبان. يا أبو سلطان. يا شيخ القصة اللي انت ذكرتها الآن دل على أن الأنثى تحكمها العاطفة والأهل. أحسنت أحسنت. يدمجون العاطفة والعقل معها سووا. أحسنت. هذا هذا مهم. ضبط العقل والعاطفة عند اتخاذ القرارات أمر مهم. لكن أنا ذكرتها مثالا على مسألة التحرر. وهذه مرة تدعو تقول ليش ما تكونون يا بنات مثلي اللي ما هو عاجبها زوجها تطلع تروح له تشوف واحد ثاني. المسألة دعوة إلى البغاء الصريح وهذا كله بناء على مفهوم من الإسلام ظالم الإسلام حقيقة الكلام حامي وأنتم أيضا ساخنون جزاكم الله خير ما شاء الله عليكم وموفقون حسن الله يحفظكم أنا سجلت عدة حلقات مع مجموعات من الشباب وأنتم والله من, من أحسن من رأيت حسن الله يوفقنا وإياكم ويحفظكم يجزيكم خير الجزاء أنا بقي معي كلام طويل لكن وقتنا انتهى أشكركم يا شباب وأشكر إخوتي وأخواتي الذين يتابعون معنا وصلى الله أن نكون وصلنا يعني فكرة معينة إليكم إلى لقاءنا آخر إن شاء الله في برنامجنا القوارير وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.